إذا بِتْ نوَكُ النَّ تُرابَ ذَلكَ رَجعُم بَعيد قدَ عَم نَا م تَ كُسُأَْرضُ مِنْهُم وَإِدَناَكِتَاب حَف بلَْكَ الذَّبُ بِالحَقِّ لََّ اظْهُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا تَأْبَى سِرَاتَهُ وَذِكْرَالِ كُلِّ عَبْدٍ مُنِيب وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ فَأَنبَتْنَا بِهِ جنات الحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم فَمُود وعاد وفرعون واخوان لوت واصحاب الايكه وقوم تبع كُلُم كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقٌّ وَعِيدٌ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ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 كل كفار عنيد مناع من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قريبا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 يوم نقول لجهنم هل امثلأت وتقول هل من مزيد